بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن واحصلن عده واتقوا الله ربكم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 وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَلَا وإن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل له مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتك الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً Askin olun namin, nerede sakan tutun, ujudun. Ve ne tuzar, ne ve in kün nülati hamlim fa amfiku alayhin nhe ta yzg n hamlahun اتَمِرُ بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً ساعت مِنْ سَعَتِهِ وَمَن يُضْرَع عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عثت عن أمر رب بنا ورسولك فحاسبنا حسابا شديدا وعذبنا عذابا نكرى Fذاقت وبال أمرها وكان عاكبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي بِالَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا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 وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا Qad ahsan Allahu le rezka. Allahu alaži يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عِلْمًا.